سَنِيُو بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَسَتُرَضِّعُ لَهُ خَرَأَ لِيُنفِقَ زُوْ سَعَةٍ ساعت مِنْ سَعَةٍ وَمَا أُخْدِرَ عَلَيْهِ لِإِزْقَهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سيجعل الله بعد عسرين سرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا كرا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 رسولا ي슬و عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الجنه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي قلَّق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن